موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم, الذين كنتم تشاقون فيهم قال وَمَا وَالشُّؤْمُ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا توم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبس مث والمتكبرين وقيل للذين اتقون ذا أزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه حسنًا ولدعوة الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوثّه الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة, ادخلوا الجنة بما كنتم تعمرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذالك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عاملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو لوشا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 فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُّبِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِيبُوا الطَّارُاتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ على هداهم فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من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 أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا نبوء أنهم في الدنيا حسنة ولأجروا الآخرة أكبر أكبر له كانوا يعلم الذين صبروا،, الذين صبروا، وعلى ربهم يتوكن، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم، فاسألوا أهل الذكر كم لا تعلمون بالبينات والزبود وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس, لتبين للناس ما نزل إليهم ولاعلهم يتفكرون أفأ من الذين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 فَإِنَّ ربكم لرؤوف رحيم أَوْ يروا يَرَوْا من مَا خَلَقَ اللَّهُ من شيء شَيْءٍ ظلاله ظِلَالُهُ اليمين ظِلَالُهُ عَنِ اليمين والشمائل سجداً لله وَالشَّمَائِلِ داخرون سجداً وَهُمْ انا وتی وما في الارض وما في الارض من دابه وما لها وهم لا يستخفرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون فَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُ إِلَى جِينَثَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنَّ يَفْرَحَهُنَّ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَالصِّبَاحَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِالرَمَّ اشركون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افا الله تتقون وما بكم من نعمه ان ثمن الله ثم اذا مسكم الضر تجارون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 رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَا عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحَانَهُ وَلَهُمْ يَشْتَهُونَ وَ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثال السوء ولله المثال الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك, عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسنى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُ وتصف السننَّةُ هم الكذب أن لهم الحسناء لا جرَم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَاللَّهِ لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِك فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَ لَهُمْ فَهُوَ وَلِي فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقومه